فإن الله شديد العقاب ما قَطَعْتُم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله ما أوجفتم عليه من قيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسول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 للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ونضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون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 لَإِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَإِنْ قُتِلُوا لَا يُمْصُرُونَهُمْ وَلَإِنْ نَصَرُهُمْ لَيُعْلِنَ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُمْصَرُونَ لَأَن أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صَدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَن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 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد الله ان الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله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 Mm. Oh.